م و س و ل ه ا ل ن ا ب ا ل م ي للعلوم ر ك ي الاسلاميه د ي ي ن إ ك وإياك نعبد ن ت ع ي ن إهدنا ا ص ر ط ا ل س ت ق م أنعمت صراط الذين ل ي ع م غير ا ل م غ ض و عليهم و ا ل ض ا ل ي ن امن ولقد اتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا, فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وسليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى إ ذ ا أ ت و ا على واد ي النمل قالت ن م ل ة يا أ ي ه ا النمل د خ ل و ا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصلاه فقال م و س و م ه النابلسي ي للعلوم ه الاسلاميه فكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به, به وجئتك من سبع بنبع يقين اني وجدت ا م ر أ ة تملكهم و أ و ت ي ت م كل شيء م ن كل شيء و ل ه ا عرش ع س و ج د ت ه ا وقومها يسجدون ل ش م م س ن دون ا ل ل ه و ز ي ن للعلوم ه م ا ل ا س ل ف ه م لا ي ه أَلَّا ي َ س ْ ج ُ د و ّ ه ِ ا ل َّ ن ا ل ْ خ َ ب ََ أ ف ِ ي ا ل س َّ م َ ا و َ ا ت ِ و َ ا ل ْْ أ َ ر ض ِ ا م ي ََ ع ل م ُ ق اسماء ل ن ظ ر أصدقت أ كنت من الله <تصفيق> الحسنى تشهدون قالوا نحن أ و ل و قوه و أ و ل و ب أ س شديد و ا ل أ م ر إ ل ي ك فانظري ماذا ت أ م ر ي ن قالت إ ن الملوك إ ذ ا دخلوا ق ر ي ة أ ف س د و ه ا وجعلوا, وجعلوا اعزه اهلها ا ج ل كذلك يفعلون وَإِنِّي موسوعه ل ة إ م بِهَدِيَّةٍ النابلسي ر ة للعلوم م قَالَ ن الاسلاميه ر م بهديتكم ت ف ر ح و ن ر ج ع إ ل ي ه م ف ل ن أ ت ي ن ه م ب ج ن و د ل ا ق ب للعلوم الاسلاميه ل ف ض ي ب ع ر ش ه ا ق ب ا ل ن فلما رآهم استدرا عندهم قال هذا من فضل ربي, من فضل ربي ليبلوني ااشكر أ م أ ك ف ر ومن شكر ف إ ن م ا يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم قال نكروا لها عطشان انظر أ ت ه ت د ي أ ت ه ت د ي ام تكون من الذين لا يهتدون علم من قبلها وكنا وصدها ك ن ا مسلمين ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين قيل له ادخل الصبر فلما راته حسبت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 ت ب ع سليمان لله رب العالمين